بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوا لكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوا لكم أولياء تلقون إليه بالموادة وقد كفرو بما جاءكم من الحق.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 وما أعلنت وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إيَّذْ قَفُوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يفصل بينكم, يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير قر كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قر كانت لكم أسوة حسنة في والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إن رب رآء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إن رب رآء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 حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمن بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، حتى تؤمن بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لا أستغفرن لك وما أملك لك من اللهِ من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإ. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وافر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد. ومن يتولف إن اللهم هو الغني الحميد عس الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده عس الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله قدير والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لا ينهككم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجواكم من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم.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 دياركم وظهروا على إخراجكم ان تولوهم واخرجكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائكهم الظالمون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 الله أعلم, بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن لاهن حلل لهم ولاهم يحلون لهن. لاهن حلل لهم, لا حل لهم ولاهم يحلون لهن. وآتهم ما أنفقوا. وآت. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتُهن أجرهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتُهن أجرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكو بعصام الكوا�ل. ويسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا. ويسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم.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 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولاده على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولاده ولا يقتلن أهلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يقتلن أهلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فلا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور